دونها ما هي السماء سهلة يصلون إليه نعم أحسن الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي أنواع هجر القرآن نعم يقول أحسن الله اليكم ما هي أنواع هجر القرآن هجر القرآن أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وإن الله إنه لا يتدبره وهجر العمل به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 الله <تصفيق> عليكم سماح في الوالد يقول السائل ما هو ال...